بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله الله يشهد إن المنافقين كاذبون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 وَإِذَا رَغَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُعٌ مُسَنَّدٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَادُّ فَاحْذَرْهُمْ 117. وقاتله الله أنا يؤفكون 118. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون 119. سواء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 119. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون 110. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَفِقُوا مِنَ الرَّزْقِ نَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدٌكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إلَى أَجَلٍ